فأستنقر أنك جاء الله فاستنقر يا أيها المختار والله كما ممتاز Lord. سبح الرحمن و ملائكته و كان فنز سو يلا